من ناحيه التسميه يعني كلاهما كلاهما انت لما تقول الحجاب ما اتصل انا انا انت بتقول لي التسميه التسميه اللي انت بتقولها دي تسمية عرفية. الحجاب خلوه للمراه اللي تكشف وشها لابسه خمار والنقاب خلوه للي الشهر. دي تسميه دي تسميه عرفيه لموجود. طبعا موجود يعني هذا وهذا يعني ممكن تطلق على المرأة المنتقبة محجبة لأنها مخوذة من الحجاب تمام والحجاب والاحتجاب إيه؟ معناه لي؟ كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب الحجاب الورد في الآدي هو حجاب البيوت وليس حجاب البروز يعني إذا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من خلف جدار من خلف باب تمام فده اسمه إيه اسمه حجاب لأنه حجب فهذا أو هذا جائز لكن التسمية اللي أنا بقولك على دي أصبحت تسمية إيه تسمية عرفية نعم